الحب إليكم ظهور القلب المشاعر والفؤاد يطير شوق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 نتحدث عن أبي حازم سلمة ابن دينار رحمة الله عليه وذكرنا شيئا من كلامه النفيس وكان ينطق بالحكمة كما قال سفيان بن عيينة وغيره من تلاميذه وكلامه يشبه كلام الأنبياء فكان مما قال أبو حازم رحمه الله ورواه عنه وروا هذا القول عنه تلميذه عبيد الله ابن عمر وعبيد الله أحد الأئمة الثقات الكبار من أقران مالك رحمه الله تعالى قال عبيد الله ابن عمر عن أبي حازم لا تكون عالما حتى يكون فيك ثلاث خصال لا تبغي على من فوقك ولا تحقر من دونك ولا تأخذ على علمك دنيا وتكلمنا عن المقطعين الأولين في كلام أبي حازم والمقطع الثالث ولا تأخذ على علمك دنيا أي أبذل الهدى مجانا لأن هذا من سنة الأنبياء والأنبياء عندما أتوا أقوامهم كانوا يقولون لهم ويا قوم لا نسألكم عليه مالا لا نسألكم عليه اجرا لأن الأجر يكون حائلا دون وصول الهدى إلى الناس حتى أن أهل الدجل الذين يتعاطون المعاملة مع الجن العوام يبرهنون على أن هؤلاء أقوام صادقون أنهم لا يأخذون أجرا يعني الواحد من هؤلاء إذا لم يتعاطى الأجر يقول لك ده فلان ده ده بيشتغل لله لا يأخذ أجرا فيقع في قلب العوام أنه صادق لأنه لا يأخذ أجرا والذي لا يأخذ أجرا يكون قويا في الجهر بالحق فإن القلب ينكسر مع العطاء فلو استطاع المرء أن يتحرر من هذا استطاع أن يقول الحق ولو كان مرا كان بعض السلف أظنه سفيان الثوري رحمه الله كان يقول أنت حر ما دام إدامك الملح يعني الغموس اللي الواحد بياكله مع الخبز إذا كان إدامك الملح لأن الملح مبذول يعني الملح سهل جدا إن الإنسان يعثر عليه حتى بأقل تكلفة حتى لو أخذه على سبيل الـ يعني الـ الـ الهبة ولا على سبيل إنه بيتسوله سوف يجد الملح أنت حر ما دام إدامك الملح يعني لا يستعبدك أحد أخذ الأجر على مسائل البر كمثلا تبليغ الحديث أو تبليغ القرآن أو تعليم القرآن والكلام ده العلماء لهم فيه كلام هل يجوز أن يأخذ المرء أجرا على أعمال البر طبعا هناك أحاديث متجاذبة المعاني يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء عثمان ابن أبي العاص رضي الله عنه وقال يا رسول الله اجعلني إمام قومي قال أنت إمامهم واقتد بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه اجرا ده ممتاز. مثلا حديث هناك حديث أخرى زي مثلا حديث أبي سعيد الخدري في قصة اللذيغ وهو في الصحيحين لما نزل أبو سعيد الخدري رضي الله عنه مع جماعة من الصحابة في بعض الطرق كانوا ثلاثين صحابيا ونزلوا على حي من أحياء العرب وسألوهم القرى القرى اللي هو أنهم يعني يطعموهم وطبعا الضيف له, له حق حق الضيف ثلاثة أيام وقرى الضيف واجب حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للضيف أن يأخذ حقه رغم عن هؤلاء فسألوهم القراء فأبوا كانوا قوما لآمن أبوا أن يقروا هؤلاء الأضيف فلودغ سيد هذا الحي لدغته عقرب التمسوا له الطب كله عجزوا عن يعني الوصول إلى علاج لهذا السيد. فقالوا الجماعة هؤلاء العرب ربما يكون فيهم يعني أحد ممن يحسن مثل هذا اذهبوا إليه. فانطلقوا إلى الصحابة وقالوا لهم إن سيد الحي سليم سليم أي لذيغ وكان العرب يعني إنما يسمون الأمر أحيانًا بعكسه إذا كان ضرًا. من باب يعني السلامة منه يعني كان يسمو ال سليم ليه يؤملون سلامته كان يسمون الصحراء مفازة يؤملون الفوز منها لأن الذي يموت في الصحراء يتو في الصحراء يموت فقالوا إن سيد الحي سليم فهل فيكم راق في بعض طرق الحديث قال أبو سعيد أنا راق ولكن والله لا نذهب معكم حتى تجعلوا لنا جعلا أي يعني, يعني تعينوا لنا مبلغا من المال أو تجعلوا لنا أي جعل إنكم أبوتم أن تقرون لسه احنا بنطلب منكم القراءة خلاص طالما أنكم لآن نعملكم بنفس نفس المعامل فعينوا لهم ثلاثين شاتا وانطلق أبو سعيد الخدري وذهب إلى الرجل وبدأ يرقي بفتاحة الكتاب فكأنما انشط من عقال يعني كان متكتف واتفك فأعطوهم ثلاثين شاة. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له وما يدريك أنها رقية أصبتم واضربوا لي معكم بسه عند البخاري من حديث ابن عباس في نفس القضية دي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الصحابة بهذا الجعل أي الشيء الذي جعلوه لهم عشان كذا سمي جعلن يعني السلام لما قالوا له يا رسول الله أخذنا على كتاب الله أجر لأنه إيه رقاه بفاتحة الكتاب فقال إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله يبدأ إيه يعني شوف يجيز هذا الحديث يجيز أن يأخذ المرء شيئا على كتاب الله في سنن أبي داود وفي مسند الإمام أحمد وغيرهما من حديث عبادة بن الصامد رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يعلم رجالا من أهل الصفة القرآن عند أحمد لأن أبا داود في الطريق الثاني لأن أبا داود روى الحديث من وجهين عن عبادة وجه ضعيف فيه الأسعد بن ثعلبة وهذا مجهول لا يعرف والوجه الآخر أظن عن جنادة ابن أبي أمية عن عبادة بن الصامت والوجه الثاني أثبت يعني أقوى من جهة الإسناد وإسناده حسن يقول ان الرسول عليه الصلاة والسلام دفع لأن هذا اللفظ عند أحمد أما أبا داود فأحال على حديث الأسود بن ثعلبة عن عبادة بن الصامت ولم يذكر لفظ حديث جنادة. يقول إن رسول عليه صلى والسلام دفع رجلا إلى عبادة بن الصامت حتى إيه؟ حتى يعلم القرآن. فكان الرجل دام ولا كان ملازما لعبادة يتعشى معه وينام معه. المهم أن هذا الرجل يعني شعر أو رأى أن العبادة جميلا في عنقه فأحب أن يهديه قوسا. ففعلا ذهب إلى أهله ورجع بقوس يقول عبادة من أحسن, من أحسن ما أن ترى عودا يعني وعطفاً العطف اللي هي السية اللي هي اللي بتكون مدورة حوله القوس دي هذا القوس يعني كنوع من الجميل والامتنان أنه علم القرآن فأخذ عبادة رضي الله عنه هذا السوت وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لي يستشيره في هذا فقال عليه السلام والسلام هي جمرة تعلقتها بين كتفيك يبدأ فيه نهي عن ايه عن اخذ الاجر على كلام الله تبارك وتعالى ادي احاديث ظاهرها التعارض الانسان ضيق العطن لهو مش فاهم في المسألة دي اما ان يطرح الاحاديث كلها واما ان يختار ما يظن انه الاقرب لا اهل العلم في الاحاديث المتعارضة او النصوص المتعارضة عموما اذا كانت حتى ظاهرها التعارض في القرآن أو في السنة يبحثون لها عن مخارج فيحملون كل حديث على معنى من المعاني وبهذا تلتأم أدلة الشريعة ولا تتنافر فذهب الزهري وأبو حنيفة وغيرهما إلى حديث عبادة وقالوا إن لا يجوز أن يأخذ المرء أجرا على تعليم كلام الله تبارك وتعالى أخذ بهذا الحديث عطى ابن رباح ومالك والشافعي وابو ثور ذهبوا الى جوازي ان يأخذ المرء اجرا على كتاب الله اعمالا لحديث ابن عباس الذي راه البخاري ان احق ما اخذتم عليه اجرا كلام الله الشعبي وبعض اهل العلم ذهبوا الى التفصيل مع الحسن البصري ذهبوا الى التفصيل في المسألة وهو ان المرء اذا لم يكن له عوض رجل واحد فقط والذي يعلم القرآن قراءة وتجويدا مثلا أو ضبطا ولم يكن له عوض ولو أنه كتم هذا لا يتعلم الناس القرآن فإنهم يقولون يجب عليه وجوبا أن يعلم الناس كلام الله سبحانه وتعالى ولا يتعاطى على هذا أجرا أما إذا كان غيره ممن يقوم بنفس مقامه فحينئذ صار كفرض الكفاية لا يجب عليه فحينئذ يجوز له أن يأخذ أجرا المسألة هي متعلقة بالزمان متعلقة بالزمان يعني النهاردة مثلا لم يعد هناك الكتاتيب اللي هي كانت تعلم الناس القرآن وليس هناك مؤسسات تعلم الناس القرآن كتعليمهم القرآن قديما أيام الكتاتيب، وصار تعليم القرآن يعني عبئا شخصيا على يعني أكتاف الأسر. فأنا أريد الآن رجلا يحفظ أولادي، ولا أستطيع أن آتي برجل أقول تبرع وحفظ أولادي لأنه لا يجوز لك أن تأخذ أجرا. إذا نحن أهملنا هذا نخشى أن يضيع القرآن. ففي هذه الحالة يجوز أن تعطي هذا المحفظ أو هذا المعلم أجرا. لكن عشان نطلع من قصة بقى النهي والكلام ده كما فعل أحد السلف أظن هو عبد العزيز ابن أبي رواد أظن في حديث أبي الدرداء لأن عهدي بهذا البحث بعيد إنما هو بحث اعتراضي يعني خطر على بالي وأنا أتكلم يعني عبد العزيز ابن أبي رواد لما كان مع أمير المؤمنين من آل مروان يعني وقال له يا عبد العزيز علم أبنائي وأنا أعطيك على ذلك أجرا فقال يا أمير المؤمنين كيف أخذ أجرا على كتاب الله عز وجل وقد حدثني فلان عن فلان عن أم الدرداء عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صرف أن يطوق بسوار المنار فليأخذ على كتاب الله أجرا أو نحو هذا الكلام يعني فقال له يا عبد العزيز أنا لا أعطيك على القرآن إنما أعطيك على الإملاء يبقى أيضا أنا عشان أطلع من القصة دي وهو مقتضى حديث ابن عباس إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله يعني إن الإنسان يفعل شيئا آخر غير التعليم ممكن يجود ده حاجة غير القرآن ممكن يعلم الحساب ممكن يعلم القراءة والكتابة مثلا يعلم الخط ممكن يشتغل بالتفسير والتأويل والكلام ده يعني لا يكون تعليم الكتاب محضا، إنما يضم إلى القرآن شيئا آخر فيكون نفعه متعديا كما تعدى نفع الرقية إلى هذا اللذير أبو سعيد الخدري رضي الله عنه إنما رقاه بفتحة الكتاب وما رقى أحدا قبل ذلك حتى أن في بعض الأحاديث أظن في حديث سليمان بن قطة عند النسائي في هذا الحديث قال فقام رجل ما نأبنه برقه يعني ما نعلم أنه رقى قبل ذلك أول مرة يرقى في حياته وما فيش حد أساسا قال له ولا تلقاه من النبي عليه الصلاة والسلام أنه يرقى في الكتاب خطر بباله أن يرقي بفتح الكتاب فرقى لأول مرة في حياته وباجتهاد منه حتى النبي عليه الصلاة والسلام لما قص عليه ذلك قال وما أدرك أنها رقية بيلا عرفت أنها رقية فيمكن للإنسان أن يرقي ولأول مرة يرقي وربنا سبحانه وتعالى يجعل الشفاء على يديه فهو رقى بفاتحة الكتاب فصار نفع الفاتحة متعديا إلى هذا اللذيغ فعشان كده أخذ أجرا يبقى أخذ الأجر على الطب مش على القرآن عشان كده أبو داود السجستاني صاحب السنن بدأ بأجرة المعلم في كتاب الإجارة أول حديث في كتاب الإجارة عند أبي داود في السنن هو حديد تعواد من الصمت الذي ذكرته آنفا ثاني باب مباشرة قال باب كسب الأطباء هل يجوز للمرء أن يأخذ على الطب أجرا فأورد تحته حديث أبي سعيد الخدري اللي احنا لسه بنقوله الآن يبقى, إيه؟ يبقى كأنه كأنهم إنما أخذوا الأجر على هذا الجعل فيبقى أنت إيه إذا يعني أمليت تعلمت الإملاء علمت الخط علمت أي حاجة مع القرآن يبقى تخلصت من إيه تخلصت من المسألة أما إذا أما القرآن محضا هكذا فينبغي أن يبذله المرء مجانا عشان كده المحققون من أهل العلم يرون حرمة أخذ القارئ على قراءته أجرا يعني القارئ اللي بيعد مثلا يقرأ في ميتم ولا يقرأ في أي حاجة ده ده بيخفلس له لا سيما والنبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن ولا تستكثروا به ولا تأكلوا به طيب هذا الذي يقرأ مجرد أن يقرأ كسب الحنجرة فقط لا غير بأي وجه استحل هذا المال والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تأكل به هذا لم يفعل شيئا يبقى يبقى يبقى يبقى يبقى حديث الوعيد ممكن تنصب على مثل هذا عشان كده مساله القربات أخذ الأجر على أعمال البر وهذا الكلام فيه تفصيل أما أخذ الأجر على العلم نفسه فقد كان من السلفي من يأخذ اجرا على التحديث زي إبراهيم بن يعقوب الجزجاني شيخ أبي داود والنسائي وحتى النسائي روى في كتاب الطهارة حديثا في الارتشال يعني ثم قال كان إبراهيم لا يحدث بهذا الحديث إلا بدينار تدي له دينار يقول لك حدثني فلان عن فلان يديك الحديث وطبعا ده محمول على أنه كان محتاجا محمول على أنه كان محتاجا فإذا كان المرء محتاجا إلى مثل هذا فيجوز له أن يأخذ أجرا على تعليم العلم أما إذا كان مستغنيا فالصحيح في حقه أن لا يأخذ وعلى أي حال حتى يعني على هامش هذا البحث نقول أن المرأة لا يأخذ عوضا على بذل الهدى لأن الأجر الذي ينتظره إذا أخلص النية لله تبارك وتعالى سيكون أجرا عظيما وما عند الله عز وجل خير وأبقى من الدنيا وما فيها نعم يقول يعقوب ابن عبد الرحمن عن أبي حازم ما أحببت أن يكون معك في الآخرة فاتركه اليوم وانظر كل عمل كرهت الموت من أجله فاتركه ثم لا يضرك متى ميت يا سلام كلام جواهر شوف الكلام زي السبايك كده لا كلام كتير ولا لت ولا عجل ولا كلام يعني ما أحببت أن يكون معك في الآخرة فاتركه اليوم أي إذا كان موافقا لحظ نفسك وانظر كل عمل كرهت الموت لاجله فاتركه ثم لا يضرك متى مت ده أهل اليقظة هم الذين يتبنون مثل هذه المعاني كان حماد بن سلم رحمه الله يقولون في ترجمته كانوا كان إذا قيل له القيامة غدا لا يقدر أن يزيد في عمله شيئا يعني وصل إلى سقف طاقته وأنا يعني بهذه المناسبة أرد على تساؤلات كثيرين ممن يتصلون بي وقد لفهم الخوف يقولون نحن مقصرون كل شيء نفعله نراه لا شيئا نراه لا شيء في الآخر يعني فبيحصلون نوع من الإحباط لأنا لا بقول لهؤلاء لا يكلف الله نفسا إلا وسعها المطلوب منك أن تفعل أقصى ما في وسعك وإن كان قليلا هو ده المطلوب لأن هو الشيطان بيدخل العبد إزاي العبد إذا الشيطان وجد العبد مجدا خلاص عمال يعمل خيرات وصالحات ويقوم الليل ويقوم النهار ويقوم المعروف عن المنكر وأجهد نفسه بيجي في الآخر يقول له بهل تظن أنك إنت هتدخل الجنة بهذا طب ده الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله فكل اللي أنت عملته ده ولا له قيم طب ده أقصى ما أستطيع مقدرش أعمل أكتر من كده وأنا عند النصوص إن لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله فيقوم يدركه اليأس يزهق من نفسه ويقول ما فيش فايدة أنا مش عارف أعمل حاجة أنا ما فيش فايدة فيه يبتدي يأس ثم يترك العمل شيئا في شيئا, في شيئاً وهذا الذي يريده منه الشيطان يريد أن يصده لكن الشيطان زي ما نقول بيلبس وش لكل واحد الفاسق يلبس وش الفاسق والتقي يلبس وش يتقي ويغير الشيطان جلده ويغير وجهه على حسب مذهب العبد إذا كان الرجل عابدا إذا قدر يصده بمثل هذا الكلام يصد. ما عرفش يصده خليه زود في العبادة ما ليس منها مثلا عشان يدخله على دائرة الابتداع وهكذا الإنسان يبذل الأقصى ما عنده ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها ويرجو من الله عز وجل أن يقبل هذا أشوف حماد بن سلمة بذل أقصى ما وسعه حتى قالوا هذا في ترجمتي أنه لو قيل له القيامة غدا لا يقدر أن يزيد في عمله شيء. سفين الثوري رحمه الله لما أدركته المنية وهو في بيتي تلميذه الإمام الكبير العلم الثبت يحيى بن سعيد القطان وكان سفين الثوري كان مختبئا من الخليفة مش هربان لأنه عمل جريمة ولا حاجة لا الخليفة عايزه يبقى جنبه على طول علشان يستفتيه سفيان الثوري كان سيء الرأي في الأمراء وسيء الرأي ايضا في من يقترب من الأمراء يقول لك إذا وجدت العالم عند الأمير فاعلم أنه لص وكان يقول إذا دعاك الأمير لتقرأ عليه قل هو الله أحد فلا تفعل هو مذهب سفيان رأيه كده شايف إنه حر طول ما هو بعيد يعني حتى إن هو هرب سفيان الثوري كان كوفيا هرب إلى البصرة وهناك بقى كان يحل سعيد القطان والجماعة دول عبد الرحمن بن مهدي ده هربان من البصرة له من الكفة له ترك بيته وبدأ يتنقل من بيت إلى بيت لأن الخليفة عايزه عايز يبقى جنبه لدرجة أن الخليفة لما وجد رجلا قيل له هذا من أصحاب سفيان فرمى بخاتمه إلى هذا الرجل الخاتم تعالي زي ختم النسر عندنا كده يعني كل المصالح والدنيا كلها الان تتفتح والابواب بتتفتح بختم النسر ده الشعار هو ده بقى مش, مش كان ختم النسر بتاع بلد ده ختم الخليف يعني الدنيا كلها كانت تحت الخ... تحت هذا الخليف قرمى له بالخاتم وقال له أعطي هذا أبا عبد الله وهربان ليه واحنا عايزين منه إيه أعطي هذا أبا عبد الله وقل له اقض في الناس بالكتاب والسن خلاص انا كإني جعلتك الخليفة فطبعا الرجل طبعا اول ما شاف هذا الكلام انا رايح لشفيان في المخبأ بتاع فقال له انت يعني الخليفة قال كذا كذا كذا وتهربان لي فقال له سفيان يا نعسان يا نعسان يعني يا مغفر وانا من النعاس يعني قال له يا نعسان والله ما اخافوا إهانتهم إنما أخاف إكرامهم حتى لا أرى منكرهم منكرا وأبى سفيان الثوري إن هو سفيان ده الزاهد ده العابد عشان أوريكم أهل اليقظة ما الذي كان يشغلهم وهو بيموت كان راسه في حجر يحيى بن سعيد القطان وكانت رجليه في حجر عبد الرحمن بن مهدي فدخل عليه مرحوم ابن عبد العزيز فلما رآه سفيان بكى فقال له مرحوم أثبت فإنك قادم على الذي كنت تعبده فقال له آخر يا أبا عبد الله أتخشى ذنوبك لماذا تبكي خائف من الذنوب فتناول قشة من على الارض وقال والله لذنوبي اهون علي من هذه انما اخشى سوء الخاتمه وتلا قول الله عز وجل وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون آه ده ناس من اهل اليقظه ناس من اهل اليقظه ما كرهت الموت لاجله فاتركه انت خايف تموت ليه علشان ما بتصليش صلي ما بتزكيش زكي ما بتصومش صم تشرب الخمر اترك الخمر بتشغل بالتمثيل والعري والكلام ده اترك هذا بمقصر بعمال ماشي مع الفسق والظلمة والكلام ده اترك هذا كل شيء اذا تدبرت بينك وبين نفسك تخشى ان تموت لأجله فاتركه ولا يضرك متى مت ولا اين مت هو ده اللي كان عليه السلف القدامى وده اللي بيقوله ابو حازم رحمه الله الموت ده هذا شيء مهول لا يدري المرء ما يكتب له بعد الموت وإذا أردت أن تعلم حياة الإنسان ملخص حياة الإنسان قبل أن يموت انظر إلى آخر كلام يقوله وهو يغادر الحياة هو ده ملخص حياة البني آدم إذا كان رجلا صالحا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 أهم حاجة بتشغل الإنسان الدين قبل ما يموت هتعملوا إيه؟ هتعبدوا إيه؟ نوح عليه السلام كما في مستاذ أحمد لما حضرته المنية دعا ولديه أو دعا ولداه عن يعني قال آمركم آمركما باثنتين وأنا هاكم على اثنتين آمركما بلا إله إلا الله وامركما بسبحان الله وآمركما بسبحان الله وأنا عن الشرك والكبر دا والإنسان بيموت آخر كلام يقوله ده ملخص حياة الإنسان غير لما يقول يا ابني المصنع والمدجر والبتاع وانا ليه فلوس عند فلان وليه شكاية عند علان وليه مش عارف مين والكلام ده هي حياتك كلها كده طائر في الهو الطائرة ما بينزلش على الأرض إلا لما يشوف المصنع والمدجر وعمل يلف بلاد الدنيا كلها عشان يعمل صفقات وإلى آخر والكلام ده ومضيع على ومضيع على المعروف معروفنا وله عالمونكرواب عمل يخالط وعمل يشرب الخمر في المجاملات ويعمل و... كل حاجة. فالإنسان إذا أراد إذا خاف من شيء يتجنبه ثم لا يضره متى مات يقول أبو حازم ودا برضه ممكن نضم للكلام السابق قال يسير الدنيا يشغل عن كثير الآخرة وقال انظر الذي يصلحك فاعمل به وإن كان فسادا للناس وانظر الذي يفسدك فدعه وإن كان صلاحا للناس يقول يسير الدنيا يشغل أو يعني يشغل عن كثير الآخرة أو يعكر عمل الآخرة انت عارف الكلام أبي حازم ممكن نشبهه لو إن فيه مثلا إناء كبير من زجاج وفيه ماء رقراق صاف انت عارف لو حطيت أقل قدر من الطين أد كده ورميته في الميه دي يعكر الميه كلها كذلك عمل الدنيا إذا دخل على نية المرء. حتى لو كان قليلا يعكره كله يعني تعرف الحديث حديث, حديث عائشة رضي الله عنها في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء النبي عليه الصلاه والسلام إلى ابي بكر الصديق في وقت لم يكن معتادا أن يأتيه فيه فدخل النبي عليه الصلاة والسلام على أبي بكر رضي الله عنه وقال أخرج من عندك من الدار عايز أقول له سر يعني قال يا رسول الله إنما هم اهلك فقال إن الله أذن لي في الهجرة فأبو بكر رضي الله عنه قال له يا رسول الله اني احتبست راحلتين حبس اشترى راحلتين الراحلة له راحلة النبي عليه الصلاة والسلام وحبسه مع ما يعلف فيه مبتاع استعدادا لهذا اليوم فخذ يا رسول الله واحدة فقال عليه الصلاة والسلام له بالثمن الحديدة في البخاري بالثمن لا أخذها أبدا إلا وبذلت الثمن لها طيب ده أبو بكر الصديق كل ماله كان مسخرا للنبي عليه الصلاة والسلام يعني الحديث المشهور أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قال لأسبقن اليوم أبا بكر وراه على نص الفلوس اللي عنده وجابها في صرة ووضعها أمام النبي عليه الصلاة والسلام فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما تركت لأهلك يا عمر قال تركت مثله فجاء أبو بكر بصرة ووضعها أمام النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا بكر ما تركت لأهلك قال تركت لهم الله ورسوله أي لم يترك مالا خلفه في الدار وأتى بكل ماله فقال عمر لا جرم لا أسابقك بعد اليوم أبدا أبو بكر دا سماء سماء لا تلحق والرسول عليه الصلاة في حديث ابي سعيد الخدري الصحيحين لما يقول لما صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وقال إن عبدا خيره الله بين زهرة الحياة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده فتعجب أبو فبكى أبو بكر وقال نفديك بابائنا وأمهاتنا يا رسول الله قال أبو سعيد فتعجبنا من الشيخ إن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر إن عبدا أن عبدا خيره الله بين زهرة الحياة الدنيا وبين ما عنده واختر ما عنده وهذا يبكي لماذا يبكي؟ قال وكان أبو بكر أعلمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا في بعض طرق هذا الحديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم منة أبي بكر وكيف أنه بذل ماله في الوقت الذي شح فيه غيره فكل مال أبي بكر رضي الله عنه كان مسخرا وكان تحت يد النبي عليه الصلاة والسلام طيب ليه بقى في الهجرة الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقبل هذه العطية من أبي بكر رضي الله عنه، وقبل المال قبل ذلك، وقال له بالثمن، لي لأن المال الذي كان يتلقاه النبي صلى الله عليه وسلم من أبي بكر قبل ذلك كان يبذله للمسلمين، ويبذله للدين. انما الهجرة هذا عمل بدني خالص. لا يجوز لأحد أن يشرك صاحبه فيه عشان كده ابى أن يقبل يقبل الراحلة إلا بثمنها ده عمل بدني هجره يهاجر ببدنه إلى الله تبارك وتعالى يبقى الركوب اللي هو ركبها لا بد أن تكون من خالص ماله صلى الله عليه وسلم كل شيء يبذله المرء لله تبارك وتعالى فليحرص على ألا لا يخالطه شيء من الدنيا حتى لو كان بمثل ما فعل أبو بكر أو بمثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر رضي الله عنه وعندنا برضه حديث ثلاثة في الصحيحين حديث أبي هريرة الذين تسجر بهم النار في أول الداخلين نسأل الله العافية من النار اللي هو شهيد وقارئ وعالم ورجل جواد كمان ده رجل بيقرأ القرآن ليلة نهار الحرف بعشر حسنات يعني باسم الله الرحمن الرحيم مية وتسعين حسن شوف بقى لما يقرأ القرآن بقى من أوله إلى آخره كل حرف عشر حسنات لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولا من حرف وميم حرف ألف لام ميم تلاتين حسن فتصور بقى إنسانا عمال بقى إيه كالحل المرتحل يخلص من أول الفاتحة يوصل للناس يقوم راجع تاني من أول للناس وشغال على طول ليل نهار ليل نهار ليل نهار هذا ده يدخل النار أولى الداخلين الزائع ده المفترض عنده جباله من الحسنات يدخل النار أولى الداخلين خالط هذا العمل الكبير الرياء وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا الرياء ده عمل دنيوي إنما يراء المر وهو يراقب أعين الناس يبقى شوف أدي الرياء من عمل الدنيا شوف دخل على عمل الأخيرة عمل فيه فأبو حازم يقول يسير الدنيا يشغل عن كثير الآخرة ويقول انظر الذي يصلحك فاعمل به وإن كان فسادا للناس وانظر الذي يفسدك فدعه وإن كان صلاحا للناس طبعا الكلام ده يحتاج إلى تفصيل يعني مش معنا شيء يصلحني إن أنا أضرب الناس بعضهم ببعض لا هو يقصد, يقصد أبو حازم من هذا الكلام انظر إلى نجاة نفسك أولا ولا تتأول لأحد يعني أنا رجل مثلا أعلم الناس الدين القرآن والسنة قبل ما أطلع للمسجد إذا كان أنا عارف أن المكان اللي أنا رايحه سيمتلئ بالناس أكرتي أبيهم نفسي تتفتح كده وأروح وأنا نشيط ومتشجع والكلام ده إذا دعوني في قرية من القرى أنا أروح المدينة مثلا ممكن يحضر لي مئة ألف يحضر لي مئتين ألف احضر لي عشر تلافع أي... اي رقم يعني فيوم يدعوني مثلا انسان يدعوني الى ان أنا اذهب الى قرية من القرى والقرية دي كلها على بعضها ثلاثة اربعة ولا هاي احضر لي مثلا ستين سبعين او ربما يكون العدد اقل من هذا احضر لي مثلا عشرين تلاتين فاقول له لا معلش انا ما اقدرش اجل لان انا مشغول والكلام ده لكن انا من داخلي العدد ده قليل لا انا عايز الناس تركب بعضها او هما بيسمعوني مدى ده شوف كيف دخل الداخل على القلب؟ لا، ربما يكون هذا العدد القليل أبرك من هذا العدد الكثير. في كثير يا إخوينا بيجوا المحاضرات وبيطلع منها زي ما جه، زي ما دخل المحاضرة. يعني. وفي ناس المحاضرة ممكن ما كنش معلول لهم ويستفيدوا منها. ويمكن أنا ضربت يعني مثلا بهذا في هذا المكان منذ عدة أشهر ولا بأس أن أذكره أو أن أذكره يعني من باب. التذكير وربما يسمعه إنسان لم يسمعه قبل ذلك فيكون فاتح خير عليه القصة دي حدثت من سنوات طويلة في أوائل التسعينيات في أحد المساجد في شارع الهرم وكان في أسبوع علمي للمرأة المسلمة كان كل شيخ يجي بيتحدث في موضوع يخص المرأة المسلمة في أحد الأيام كان أحد الشيوخ بيدي محاضرة وأحد الشيوخ الكبار الفضلاء برضو كان كان جالسا في المحاضرة بيتلقى الأسئلة فمن ضمن ما تلقى ورقة مكتوب فيها أنا راقصة وأريد أن أتوب فالحيستغرب من الورقة طلع على باب المسجد وجد بنت سنها في حدود 18-20 سنة وقف على باب المسجد واضح أنها فعل متبرجة والكلام ده فقال لها أنت اللي بعدت الورقة دي قالت له أين نعم أنا اللي بعدت الورقة دي قال طيب اتصل بيه في هذا الرقم بعد في حدود الساعة عشر كده كنا في الشتاء في هذا الموعد اتصلت المرأة الفتاة دي بهذا الشيخ وحكت له بقى الحكاية ايه الحكاية بتاعت المرأة دي دي كانت رايحة ترقص رايحة تاخد النمر بتاعتها في ملها من الملاهي الليلية وبعدين هي مشي على الجهة الاخرى من الطريق يعني المسجد هنا وهي على الجهة الأخرى من الطريق يعني هتعبر الطريق ده وعدين الرصيف وعدين الطريق الثاني وعدين تصل إلى المسجد وهي مشي على الطريق عطشت فالمهم بتبص كده فوجدت زي من المسجد شوية أولى الكده من الفخار وكده قامت ايه عايزه تشرب عدت الشارع عشان تشرب فوهي بتشرب بقى سمعت كلمتين كت جملتين من المحاضر الحقيقة اهتز قلبها للجملتين دول وقررت أن تتوب في الحال وكتبت الورقة دي طب انت ايه اللي وردتك بقى وخلاك تروح الملاهي الليلية وترقص والكلام ده فقالت ان, ان اباها طلق امها والرجل تزوج بمرأة اخرى والمرأة تزوجت وهم تلت بنات هي الاخت الكبيرة وفي بنتين اقل منها في السن مفيش حد لا بيأكلهم ولا بيشربهم والبنات دول عرض فالمفروض ان هم حد يسترهم يعني بدأت تبحث عن عمل ابتدت تشتغل خدمة في البيوت بعض اللي قام بيتصور ان المرأة لما تكون شغالة في البيوت بيبقى عرضها سهل كده وممكن لو روادها نفسها ممكن تقبل الكلام ده بدأت تتعرض لمعاكسات كثيرة معرفتش تواصل تواصل في البيوت وفي حالة من اليأس القاتل واحدة بقى من قرناء الشر قالت لهذا انت حتيجي في مالها ليلي حتتنططي لك شوية كده وبتاعه وتطلع لك بكم الف في الاخر يعني قطر أصوة الفلوس بتيجري في ايديك وبتاع طبعاً مفيش لعندها فلوس ولا حد بيرعاها الكلام ده وإيمانها نازل في الأرض طبعاً مفيش أي حاجة ومع الحاجة واليأس والكلام ده يعني مشيت معاها وراحت المالها الليلة وبدأت تتقن بقى فن الرأس وتعمل إيه وتهز إيه وتسبت إيه والكلام إيه اللي هو مبنى على الأصول المعروفة عند أهل الرقص يعني بدأت فعلا تجيب يعني فلوس وطبعا كانت بتقول يعني بتقول كان المخمورين يروحوا يتحرشوا بيها وروحوا يتحقوا فيها ومش عارفوا هي كرهاهم وبتاع بس هتعمل ايه العيشها مرار زي ما بتقول يعني فرايحة بها علشان خاطر ترقصوا الكلام لو هي أرفانة وزهقانة ويا رب توب عليا حصل الموقف ده داخلت بقى عدت الشارع عشان تسمع بقى تشرب مية سمعت كلمتين فارتوى بدنها بالماء وارتوى قلبها بالعلم ثابت بكلمة واحد ممكن يكون في أخوات رايحين المحاضرة قبلها بساعتين واخدين جاز التسجيل وكل شيء يجروا الشريط ورجعوا الشريط مش عارف يعملوا وهيقل وحط بفاع قالوا قالوا قالوا, قالوا قالوا قالوا بيجرى بقى التسجيل وبيعمل الكلام ده وبعدين المحاضر يقول المحاضرة وهي ولا هنا لا بتسمع المحاضر ولما ترجع البيت ما تسمع الشريط كمان يعني هي اللي أعدة دي أعدل بقى لها ساعتين قبل المحاضرة دي لم تنتفع بكلمة واحدة ربما يعني لم تنتفع بكلمة واحدة أو أي واحد من الإخوة أو الناس الرجال يعني إلا قاعدين قدام الشيخ ولم ينتفع ربما لم ينتفع بكلمة واحدة واللي ماش في الشارع ده والمحاضرة مش معملة له ربما ينتفع بكلمة من مثل هذا فهو اللي عايز أقول الكلام أبو حازم في المسألة دي انظر إلى ما يصلحك كأن ليه لان انت لا تحاسب لوحدك مفيش حد هينوب عنك في الحساب فانظر ما يصلحك واعلم ان الناس لن ترضى عشان ترضي كل الناس ما تقدرش ترضي كل الناس لابد ان يغدر عليك طائفه من الخلق اذا رضيت عني كرام عشيرتي فلا زال غضانا علي لامها ما لازم واحد يغدر عليك وواحد يرضى عنك فانت انظر الى ما ينفعك ويظن يعني القصة المشهورة أو القصة الجوعة بقى لما هو ابن ركب الحمار فالناس قالوا هم عندهم شرح شوف الحمار عملي ينهج ازاي وابتاع وهتطلع روح من العجلين اللي ركبندو فعشان برضو قام ايه قام الأب نازل وركب الولد قال لي شوف الولد قليل للآدب أبوه نازل وهو راكب قام الأب راكب والولد نازل قال شوف الرجل اللي عنده شرح ما عندهش رحمة إيه ابنه ده ماش هو راكب ها اهو نازلين الاتنين مع الحمار قال شوف المجانين دول الحمار ماشي فاضي وهم هو اللي كان فاضل ان جوحه يجيل حمار يجيل حمار على اكتافه عشان بقى ايه يبقى جنان رسمي بقى فهو فيش حد هيرضي حد يعني انت اذا كنت هتعمل اي تصرف مش هترضي لا ده ولا ده ابحث عما ينفعك وعما يصلحك حتى لو اغضب الناس مش المقصود بكلام ابي حازم ان انا ممكن اعمل شيء من المستحبات واطقش الناس في بعضها واعمل مصيبه لا اللي مش المقصود كده بقصود كلام أبي حازم طبعا, دا طبعا داخل يمكن نتكلم تحت كتير في مسألة المصلحة والمضرة ومتى يرضى المرء بالضرر اليسير الذي يقع عليه في سبيل إيجاد مصلحة مثلا راجح عند الناس ده موضوع ثاني لكن أبو حازم لا يتكلم في هذا المعنى كذلك الكلام أبي حازم يدخل تحتيه بقى إيه تحتيه لا تؤثر أحدا بأعمال البر ابحث عن ما يصلحه تعاد كده الواحد مرارته بكتفق من اتنين واقفين في الصف اتنين جايين على فرجة في الصف واحد يقول والله يقول له أبدا والله لا تفضل أنت تفضل أنا ما تفضلت وأحيانا بعض الناس بيفعلوها معي أو بيفعلها مع المشايخ الكلام يبقى واقف في الصف الأول وأنا واقف في الصف التاني فيقوم يصر إن هو يسيب مكانه في الصف الأول علشان أنا أخذ مكان فأنا أنبيه برفق أقول لي يا ابني لا تترك مكانك يقول والله العظيم لازم تقف مكانك أخراس أنت حر وأفتن مكانك لا في حد من أهل ممن عنده يقظه الآخرة ممكن يعمل العملة دي ما فيش حد ممكن يعملها أبدا ده الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كما في حديث ابي هريره في الصحيحين لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا لا عليه يستهم يعني يعمل أرعة. نعمل قرعه نعمل قرعه انا دخلت لقيت الصف كامل مع عدا فرج واحده انا وواحد انا ما اسمحلوش انه ياخد الفرجه دي ابدا خلاص اختلفنا وهنعمل مشكله نعمل قرعه ملك ولا كتابه انت بقى ملك ولا كتابه نشوف بقى لان انا عايز المكان ده فازاي تؤثر احدا بعمل من اعمال البر ده نوع من الغفله وبرضه في حديث أبي هريره الصحيحين لو يعلم الناس ما في الصف الأول لكانت قرعة وفي حديث أبي سعيد عند الإمام مسلم، الرسول عليه الصلاة والسلام رأى رجالا في, مؤخ في مؤخرة المسجد ناس كده بيتلكعوا كده الصف الأول لسه القام بتقام ولسه الناس رايحين في الصف الأول ده عمال يتمرتك بقى من وراء عمال يهز الأحمق بقى ومش عارف فيه وما يجريش أو ما يشحريص على أن يكون في الصف الأول فالرسول عليه الصلاة والسلام شاف جماعة كده في الصف اللي في آخر المسجد يعني والمفترض أنه يبادر عشان يملى الصف الأول ياخده قبل فقال لا يزال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله تعالى كذلك برضو في حديث سهل بن سعد السعيد في الصحيحين قال كان النبي صلى الله عليه وسلم مع الأشياخ وكان غلام عن يمينه والغلام ده هو ابن عباس رضي الله عنهما والاشياخ عن شماله الاشياخ دول سمي منهم ابو بكر الصديق كما في حديث انس رضي الله عنه برضه في البخاري وغيره وسمي منهم عمر وسمي منهم عبد الرحمن بن عوف واللي كان قاعد على يمين النبي عليه الصلاه والسلام ابن عباس فعشان كده قال ايه الاشياخ اللي هم ايه ناس اصحاب الهيئات حاب الوجوه فالرسول عليه الصلاة والسلام شرب السنة يد للعلمين والحديث ده برضو رواه الإمام أحمد ورواه الترمذي وآخرون يعني وله طرق يعني حسنه الحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله بمجموع طرقه عن ابن عباس برد لما قال دخلت مع النبي عليه الصلاه والسلام انا وخالد بن وليد طبعا خالد اسن من ابن عباس فابن عباس جلس عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم وعبد بن خالد بن وليد جلس عن يسار النبي عليه الصلاه والسلام فقيل هذا لبن اهداه لك فلان فشرب النبي صلى الله عليه وسلم ثم استاذن ابن عباس ان يعطي خالدا قال له الشربه لك يعني المفروض انت لا تشرب فيعني ان اذنت اعطيته ايه خالدا في حديث سلمساعدة السعيدة في الصحيحين ان الغلام لم يسميه في رواية البخاري يعني وإن كان سمي في روايات أخرى ان ابن عباس برضو قصة واحدة وكان الأشياخ عن يسار النبي عليه الصلاة والسلام فالنبي عليه الصلاة والسلام عايز يوقر بقى الأشياخ ويديهم هم اللي شربوا الأول لأنهم أسن من ابن عباس وأعظم مكانه وأقدمه هجرة وإلى آخره فبيستأذن مين ابن عباس إن هو يعطي الأشياخ عن يساره فقال ابن عباس والله لا اوثر بسؤرك احدا انا ما فيش حد يشرب وراث انا اشرب مكانك اديها ليه ليه انا اولى بيها اشوف ابن عباس يقظ برغم ان لا يشرب او الصديق مثلا لكنه ابى الا ان يشرب لان الصحابة كانوا برضه المسألة دي عندهم كان لها شأن كان لها شأن حتى انه يشرب مكان النبي عليه الصلاة والسلام كان لها شأن وطبعا هدى قانون الحب قانون الحب يقتضي ذلك الجماعة اللي عمالين يقول لك بصاق النبي ومش عارف يقول الكلام اللي أنا قلت الحلقة اللي فات وأرفنينه والكلام ده لا الصحابة كانوا بيعملوا كده زي حديث أبي أيوب الأنصاري لو في صاحب مسلم لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أول ما دخل المدينة فنزل في دار أبي أيوب الأنصاري ودار أبي أيوب الأنصاري كانت بتتألف من طابقين طابق أرضي وطابق علوي ف أبو أيوب قال النبي عليه الصلاة والسلام يعني اصعد إلى فوق فقال له النبي صلى الله عليه وسلم السفل أرفق وبنى عشان أصحابي بلش أطلع فوق لإن هو لو طلع فوق كل واحد عايز النبي صلى الله عليه وسلم هيخدش البيت من تحت فعشان حرمة البيت تفضل زى ما هي قال له السفل أرفق وبنى يعني دور الأرضي أفضل وفعلا جلس النبي صلى الله عليه وسلم اليوم الأولان في الدور الأرض وصعد أبو أيوب الأنصار ومراته على في الدور الثاني أبو أيوب الأنصار طبعا أنت رجل بقى بحب بحب النبي عليه الصلاة والسلام ماشي على السقيفه بقى من فوق فزع ازاي انا امشي على السقيفة وراس الرسول تحتها ازاي انا رجلي تبقى فوق وراس الرسول تحت في الدور اللي تحت لما فزع بقى قام راكن في ركن بقى من الدور دهوت هو, ده هو مراته حبسوا نفسهم في الوقت الطبراني بقى الحاجه اللي خلتهم يتحركوا ان انكسر حب زير يعني زير ماء انكسر وخشوا ان الماء ينزل على راس النبي صلى الله عليه وسلم أمو مجففين اللي الماء يدي باللحاف بتاعه؟ قال والله يجففنا باللحاف والله ما لنا لحاف أنا أمرأة غير هذا اللحاف. خشيت أن ينزل على رأس النبي صلى الله عليه وسلم شيء من الماء. الشاهد قال وكنت أرسل طبعا الصبح يعني نزل النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا أعلو سقيفة أنت تحتها أبدا. اصعد إلى فوق صعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى فوق. كان أبوي والأنصار ومراته يبعثوا الأكل للرسول عليه الصلاة والسلام وما يرضي شاكل الحد من الأكل ينزل من فوق. فيقول أبو أيوب فنتحرى مواضع أصابعه وفمه مواضع اصابعه كالمين كالم الحتة دي يوم يأكل من نفس الموضع شرب من هنا يوم يشرب من نفس الموضع اللي الرسول عليه الصلاة والسلام شرب منه قال فأرسلت إليه ذاته من ثوما أو قال بصلا فلم يأكل منه قال ففزع وصعدت إليه وقلت يا رسول الله أرسلت إليك ثوما فلم تأكل منه فقال إني أناجي من لا تناجي يعني إن الملائكة تتأذى مما تأذى منه بنو آدم وجبريل عليه السلام عندما يأتي فيناجيه بالقرآن والنبي صلى الله عليه وسلم أفضل من راع حقوق الصحبة لم يزعج صاحبه ولا رفيقه وجبريل عليه السلام بأن هو يلاقي منه رحت, رحت البصل أو رحت الثوم يعني قال إني أناجي من لا تناجي فقال رسول الله أحرام هو؟ قال لا ولكني أناجي من لا تناجي قال أبو أيوب لا جرم أكره الذي تكره يا رسول الله حتى وإن كان حلالا في الأصل فأنا أكرهه لأجل كراهتك كراهيتك له فأبو ابن عباس يقول له لا أوثر بسؤرك أحدا أنا أأخذ بقيت المية أنا أشربها أنا أولى به فإياك أن تؤثر أحدا بأعمال البر إذا كان في عمل من أعمال البر أنت تستطيع أنك أنت تفعله يبقى بادر وفعله ولا تترك هذا لأحد فده برضو حيدخل تحت كلام أبي أيوب الأنصار تحت كلام أبي حازم رحمه الله تعالى كلامه طرعا كتير جدا وكلامه جميل لكن احنا برضو هناخد كلام برضو من يقول محمد ابن اسماعيل الصنعاني عن ابن عيينة ابن عيان سفيان أبو محمد الهلالة طبعا أحد تلاميذ أبي حازم قال أبو حازم لجلسائه يوما وحلف لهم لقد رضيت منكم أن يبقي أحدكم على دينه كما يبقي على نعله يا سبحان الله يعني أبو حازم يقول هذا الكلام في زمان التابعين كيف لو رأى أبو حازم زماننا ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجربي قالت, قالت هذا البيت عائشة رضي الله عنها يوما عائشة هي التي تقول هذا الكلام ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجربي قال عروة يا ويح عائشة كيف قالت وذكر البيت فقال كيف لو أدركت عائشة زماننا فقال هشام ابن عروة يا ويح عروة كيف لو أدرك عروة زماننا وهكذا رواة الحديث كل واحد ما يتلو هذا البيت يقول يا ويح فلان كيف لو أدرك زماننا فأنا أقول يعني كيف لو أدرك أبو حازم زماننا ده هذا شيء نحن نراه يعني ألم يقس قلبك يوما من الأيام وتحجر الدمع في عينيك وشعرت أن بقلبك علة خطر ببالك أن تترك مكانك وتذهب إلى محافظة أخرى لتسمع درس علم أو تحضر خطبة جمعة تكون جلاء لقلبك ناس كثيرون يظنون على قلوبهم بهذه المسافة عنده قسوة في القلب لا ما يروحش ولا يدور ولا ينتبه بعض الناس لا ينتبهون ان في قسوه أساسا في القلب فبالتالي يظن أنه معافا فلا يطلب البر ولا يطلب العلاج ويكسل إن هو يركب معه سيارة ممكن ولا بتاع. يكسل يمشي مثلا 100 كيلو ولا 150 ولا 200 كيلو يقول لك يا لسه اروح المكان فلان عشان اسمع خطبه وارجع طيب خلي هذا الانسان مريض مرضا عضالا والمرض ده قالوا في اب اخر مكان في الكره الارضيه ومعاه فلوس ويستطيع ان يذهب عايز يغير عايز يعمل كبد عايز يغير دم عايز اي حاجه من الاشياء وده بيكلفه ايه مئات الالوف كلفه خمسمائة ألف 600 ألف سبعمائة ألف ساعات يكلفه مليون اتنين مليون لو عنده فلوس عايز يغير كبد عايز مش عارف يعمل يزرع ايه يعمل ايه الكلام ده يذهب لآخر مكان في الدنيا ولا يستكثر انه يغيب 14 ساعة طير في الهواء وحينزف في بلد غريبة ويتحجز في المستشفى شهرين و3 و4 و5 وحيصرف المبلغ الكبير ده كله عشان يعمل ايه علشان يعني يرفع يرف أصابت بدنه إيه اللي خليه روح أبعد مكان في الدنيا ويدفع هذه الأموال الطائلة إيه؟ هيعيش كم سنة سليم يعني مهما عاش ما هيموت في الآخر لا حيبضل فيه لا كد ولا قلب ولا رجل ولا عين ولا راس ولا أي حاجة هيموت في الآخر في الوقت الذي إذا قسى قلبه ما يتحركش ولا يبذل ولا يرحل والقلب أولى بذلك هو شوف أبو حزم بيقول رضيت منكم أن يبقي أحدكم على دينه كما يبقي أحدكم على نعله يريت الدين يبقى عند هذا الإنسان يساوي النعل اللي بيلبسه يعني ميمون بن مهران كما رواه أبو سعيد في, كتاب في, في, في, في تاريخ الرقه ميمون بن مهران قسى قلبه يوما شعر بغلظه في قلبه وميمون ده من الأئمة الثقات وكان كاتبا لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه شعر بقسوه في قلبه وكان يسكن في البصر قال لابنه عمر يا بني خذ بنا إلى الحسن حسن بصري كان بصر ميمون ضعف. عمر ابن أخده يقوده لحد ما وصل البيت الحسن البصري طرق الباب خرجت الجارية أنت مين؟ قال أنا ميمون ابن مهران فقالت له يا شقي ما أبقاك إلى هذا الزمان السوء أنت لسه عايش لحد ما أدركت الزمان السيء ده لأنه ميمون مكلوم القلب مجروح قلبه مجروح اول ما سمع الكلمة ديمة البنت بكى والفضيل ابن عياض له كلمات جميلة يقول اذا قرح القلب نديت له العينان هو الواحد عيط ليه بسرعة تقول له اتق الله يعيط او يعمل اي حاجة تدل على ان ننفع الكلام زي مالك ابن مغول رحمه الله قال له رجل اتق الله فوضع خده على الارض هو شايف ده الانفعال الطبيعي للكلمة العظيمة دي اتق الله ووضع خده على الارض لما واحد يقال له اتق الله يعيط على طول طب دالي ماذا يبكي قلبه مجروح جاهز الفضالي بيقول اذا قرح القلب كان فيه قرحة يعني نديت له العينان تقعين بالدم على طول فلان ميمون مقروح القلب اول ما البنت قالت له كده يا شقي ما ابقاك إلى هذا الزمن السوء بكى وعلى نحيبه أول ما على نحيبه الحسن داخل الدار وطلع يشوف مين اللي بيعيط فإذا ميمون ابن مهران فالتزمه أخذ بالعناقه يعني ودخل معاه الدار فقال ميمون يا أبا سعيد بيكلم الحسن يعني أبا سعيد كنية الحسن البصر يا أبا سعيد إني آنست في قلبي غلظة فاستلن لي كل شيئا يلينه أفأصوم له يا أبا سعيد يعني الإنسان لأن الإيمان يزيد وينقص فالإنسان لما يلاقي هذه الغلظة في قلبه، قلبي يعمل أي عمل من أعمال البر لعل الله عز وجل يتقبل هذا ويفتح عليه ويزيل العله اللي في قلبه اني انست في قلبي غلظه فاستلن لي اي قل لي شيئا يلينه أفأصوم له يا أبا سعيد فقال الحسن بسم الله الرحمن الرحيم أفرأيت إما تعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون الآيات دي من آخر سورة الشعراء أول ما تلاها الحسن أغشي على ميمون فقد الوعي أول ما قال له مش قلت لك قلبه جاهز مقروح القلب عايز بس حدي لطه كده يلمسه بس أول ما قرأ هذه الآيات أغشي عليه طبعاً لما أغشي عليه الحسن البصري سابه دخل الدار هو كمان ما برض الآيات اثرت في الحسن بعد مدة أفاق ميمون الجاريه زعلانة طبعاً سيدها برضو دخل في نوبة من البكاء ولا نوبة من الحزن والانفعال والكلام ده فجت وفاء كده قالت لهم اخرجا فإنكما أزعجتم الشيخ سائر اليوم يعني عكرتوا عليه النهار بحاله لما جيت تقول له كلمتين أرى الايتين دول النهار بتاعه خلاص راح طبعاً فاميمون ابن مهران أخذ عمر ابنه وخرجوا من الدار وهو بقى ماشي معاه حاطت ايده في ايده بيتعكز عليه فعمر ابن ميمون يقول لأبيه يا أبتي هذا هو الحسن؟ لا كل شوية الحسن الحسن الحسن هو أهذا إيه يعني؟ آيات أنا ما قالش حاجة يعني كبيرة هذا هو الحسن لقد كنت أظنه أكبر من ذلك يعني هيقول لنا كلام من كلام الحسن المعروف بقى إنهم وإنها لجد بهم البرازين وتقطقت بهم البغال فإن ذل المعصية لا يفارق وجوههم أبى الله إلا أن يذل من عصاه ويقول هانوا عليه فعصوه ولو عزوا عليه لعصمهم كلام الحسن الكلام الجميل يعني المعروف من كلام الحسن فعمري بقى فكر بأنه يعني هيعد بقى يقول بقى خطبة بقى يعني ما قال كنت أظنه أكبر من ذلك قال عمر فضربني أبي في صدري وقال يا بني لقد تلا عليك آيات لو تدبرتها بقلبك لألفيت لها كلوما فيه الكلم والجرح يعني هذه الآيات لا تلابس سمعك إلا وتجرح قلبك فرأيت إن تعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون العذاب بقى المساءلة والكلام ده هو من النهاردة متمتع في الدنيا ملك مطاع يلبس التاج إذا أشار الكل تحت الرجلين إذا مشى الكل أمام الكل وراه والكلام ده إذا تمنى أية أمنية يلاقيها فورا لا مرض في يوم من الأيام ولا احتاج في يوم من الأيام ولا أمر بأمر فقيل له لا في يوم من الأيام غاب كم سنة يعني في الحياة الدنيا دي ميت سنة عاش ميت سنة يعني ميتين سنة تلتميت سنة وبعدين يموت يطلق تحت في القبر ألف سنة ألفين سنة تلتال الله وبعدين يقوم اليوم طول خمسين ألف سنة عريان جوعان عطشان العرب يبقى واصل لحد دماغه وشايف الناس بتتطايف ده رايح النار وده رايح الجنة وهو مرعوب أفئدتهم هواء يعني ما فيش قلب في صدره طار قلبه طار من الرعب وفي الآخر ياخد كتابه بالشمال ويدخل النار أه أفرأيت إما تعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون هلك عني سلطانية كل حي سيموت ليس في الدنيا ثبوت حركات سوف تفنى ثم يتلوها خفوت وكلام ليس يحلو بعده إلا السكوت أيها السادر قل لي أين ذاك الجبروت كنت مطبوعا على النطق فما هذا الصموت ليت شعري أهمود ما أراه أم قنوت أين املاك لهم في كل أفق ملكوت زالت التيجان عنهم وخلت تلك التخوت أصبحت أوطانهم من بعدهم وهي خبوت لا سميع يفقه القول ولا حي يصوت عمرت منهم قبور وخلت منهم بيوت إنما الدنيا خيال باطل سوف يفوت ليس للإنسان فيها غير تقوى الله قوت اغلى شيء يحرزه الإنسان طاعة الله عز وجل مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا ألذ ما فيها ألا وهو ذكر الله تبارك وتعالى الحياة بدون ذكره جحيم لا يطاق ما صبر هؤلاء على الحياة إلا أنهم موتى لا يشعرون ولو كان عندهم قدر من الحياة اطعموا الحياة فيبقى اللسان إذا عرض له قسوة قلب شعر أنه يقرأ القرآن ولا يتأثر به مش لازم مرة ولا مرتين ثلاثه لكن صار ديدنا له يقرأ القرآن زي ما يكون بيقرا جرنان أه كلام وخلاص نذهب إلى الفضيل بن عياد ننظر إليه ثم نرجع بس كفاية عليه يطالع وجه الفضيل ابن عياد وكان الرائي إذا رأى الفضيل رأى وجه امراه ثكلة حزين عنده انكسار كامل ودائم الفضيل ده حاجة كبيرة أوي, اوي وهذه امه مجيدة فيها مثل الفضيل الملايين فيها مثل الفضيل الملايين ممن يستمطر بدعائه القطر وممن لو اقسم على الله لابرة لكن آه. عايشين بقى في فترات الضعف والانكسار فانا بقول لك هو ارجع لهؤلاء هولى الاسلاف وبص احنا الامة دي مليانة مواهب الحمد لله تبارك وتعالى نسأل الله عز وجل ان يأذن ببزوغ فجر التمكين لهذه الامة المسكينة ابن المبارك كان يروح للفضيل بس يبص فش جعفر بن سليمان الضبعي كان يذهب إلى محمد بن واسع وكان في وجه محمد خطان أسودان من البكاء هي دي جرعة جرعة الدواء عايزها فيبقى انت لو تعاملت لو تعاملت مع دينك مثلما تتعامل مع بدنك كنت من المتقين سلم يكون مثلا تاجر كبير له اعمال كثيره وعمال يلف كل يوم في بلد هو ده بيقعد مع مين بيقعد مع الدولار النهارده بكام والين بكام واليورو بكام واللي مش عارفيه وفلان مش عارفيه والصفقه دي بكام مليون ودي بكام مش عارفيه الكلام ده ويروح ماء كله فلوس فلوس ازاي الانسان ده يلف في الدنيا كلها عشان يدمع المال عايز افهم يعني هيسيبه لمين يعني هيسيبه لمين مفيش واحد هييجي بعديه اغلى منه عشان ياخد هذا المال على الأقل اعمل موازنة. اعمل موازنة يبقى لك مجلس وتحرص على هذا المجلس مش لازم يكون مجلس كده لا احرص على ان قلبك هذا تهتم به ويكون فيه طبيب علل طبيب للقلوب الأمراض الأمراض القلب اللي بتقتله فعلا زي الرياء والفطور والكفر والفسوق والعصيان والكلام ده مش علل القلب الظاهره صلب شرايين وزبحة والكلام ده لا يكون فيه استشاري لامراض القلب وضغط الهم زي ما في القلب ضغط الدم يبقى في ضغط الهم برضه يوم انا احرص على اني التقي بواحد او اتنين ممن ارى ان هو بيجلي قلبي إذا تكل عشان قلبك ما يروحش لكن في الدنيا مغروز على طول في الدنيا على طول في فلوس وتجارات ومش عارف ايه وصفقات رايح وجاي والكلام ده متى تذكر أنك تموت فاحنا عايزين يعني الاهتمام بالدين عايزين يرقى إلى الاهتمام بالبدن هو المفترض الدين فوق والبدن يبقى تحت اهتم بس مش ما يبقى زي الدين ليه لأن نجاتك في الآخرة بل سعادتك في الدنيا لا تكون إلا بامتثال أمر الله تبارك وتعالى أنا هقول بس حاجة واحدة كمان على لش هقف مع أبي حازم الحقيقة لإني أنا مش مقدرش أجيب كلام أبي حازم كله واشرحه وإلا نقول لنا 10-15 حلقة لكن هيبقى في كلام أبي حازم حلقة كمان برضو كل برضو إيه كله استفادة والمعاني دي إحنا برضو هنكررها إن شاء الله تعالى في كتاب الرقاق إن أحيانا الله عز وجل وفضلنا معاكم في هذا المكان برضو لإن اسمه كتاب الرقاق كل دا إيه داخل فيه بصب فيه قناة واحدة والقناة دي هي شريان القلب فورد المعاني دي هنكررها بأمثلة أخرى أو بأدلة أخرى يقول ابن عيينة رحمه الله سمعت أبا حازم يقول لا تعادين رجلا أنا يعني نفسي تخذ بالكم من دول لا تعادين رجلا ولا تناصبنه أي العداء يعني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 يعني شوف, شوف الكلام يعني لك انت لو اردت ان تناصب رجلا العداء بينك وبينه خصومة قبل ما تدخل في الخصومة اعمل دراسه جدوى الناس العقلاء كده احنا قلنا المرة اللي فاتت ايه قلنا ال ال كلمة العرب لسان العاقل من وراء قلبه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 إذا وجد ان الخير في السكوت سكت ساعات الواحد يتكلم بكلمة توديه بداهل زي المثل برضو قصة المثل اللي العرب يقولوه العرب بتقول إيه رب كلمة تقول لصاحبها دعني اسكت قال قصه المثل ده كان فيه ملك ولو رئيس وزر وهم ماشيين في رحلة صيد وبتاعه الكلام ده مروا على حجر أملس حجر إيه ناعم قوي فالوزير بيقول للملك يقول له لو أن رجلا ذبح على هذا الحجر لسال دمه حتى يصل إلى هنا أم الملك قال طيب اتبحوه عشان نشوف عنده دم ولا ما عندوش هينزل الدم بتاعه لحد هنا فذبح رئيس الوزراء بتاعه الملك بعد ما لقى عنده دم وسال الدم للركب وصل للحجر قال هذا الكلام رب كلمات تقول لصاحبه دعني كنت أخرس لكن هو مش عارف طبعا هو مش عارف الكلمات هتضيف ده ولا هنشتت ديف ده لكن الرجل العاقل ما هي ما هي ما هي كلمة من هش برضه ايه يعني واحد لو دبحنا واحد هنا دم وحينزلهن ال ايه دبحنا وما دبحنا هي ايه ايه الكلمة ليه تتقال اصلا ما هو ده برضه احمق رب كلمات تقول صاحبة انما الرجل اللي هو زي رئيس الوزراء ذا اللي هو قال كلمة لا معنى لها وما لهاش موضع فراح ضحية لسانة ماهداء اللي, اللي قوم نوح اتهموا أهل الإيمان من أتباع نوح عليه السلام بالحكادي وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي, بادي الرأي يعني لا يتدبر الكلام يقول ما يبدو له وممكن اللي يبدو له يكون قبيح أو يكون عيب يتقال يعني ممكن يخدش المروق وممكن يسقط البني آدم ها؟ أي شيء يبدو له يعني يعني أنا أذكر مثلا بمنازل البادي الرأي دي مفتش دخل الفصل في حصة حساب وبعدين بيمتحن لولاد طبعا المفتش واقف هنا والمدرس واقف جنب السبورة وراء المفتش المفتش يقول لي أولاد تلاتة واثنين كام يا أولاد فالولاد ضربين لخمه مش عارفين اما الثلاثة و مش عارفين كام المدرس هياخد لفت نظر وحتبقى مشكله عليه فمن وراء ظهر المفتش عمال يغشش مين يغشش العيال يبقى كده, كده كده كده فالولد قام اي على له بطيخه هو ده الحساب الجديد يعني فده الولد دلم قال بطيخة ده ده اللي خطر على باله ايه اللي ممكن كده لو هو بيلعبوا كده كان ممكن كرة أو واحد ممكن أي حاجة بس ده اللي خطر على باله كان عايزك ولا حاجة. فده بادي الرأي فإحنا بنقول الإنسان قبل ما يقدم على خصومة أحد يعمل دراسه الجدو ويفكر كده فينظر لهذا الخص إذا كان لهذا الخص سريرة بينه وبين الله طب واحد يقول لك طب ويعرف ازاي طب السريرة ده عمل قلبي ايش عرفه قال لك ما هو اذا كان من اهل البصر بتبدو في علامات في الخارج على ان ده مسنود ان ده مؤيد بيبان على وشه بيبان على تصرفاته بيبان على محبه الناس اياه ما كل دي علامات ينصبها الانسان في الخارج عشان ممكن يعرف بها ما بداخل المرء يعني, يعني مثلا الرسول عليه الصلاه والسلام لما قال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 مدرس داخل الفصل قيام كله قام واحد قاعد ما قامش انت واد ما قامش ليه قال له واصلي كده حرام حرام ايه وبتاعين تقليل ادب بكرة تجيبه لي امرك وممكن يديله علقة محترمة واتروضه من الفصل وبقى ليه امرك يجي بكرة يجي وليه الامر اروايه دقليه الادب ما ترباش ليه علشان انا دخلت ما ليش يبقى هذا الرجل ساءه أن يجلس التلميذ ولا سره طبعا واضح أنه ساءه أن التلميذ يجلس وقال له أنت لي الأدب وما تربيت وعات ولي أمر يبقى هذا الذي بدا عليه من التصرف على المدرس يعني من التصرف قرينة أنا أراها وعلمت أنه ساءه ذلك فاستطيع. أن أجعل من هذه القرينة علامة على ما في قلب هذا الرجل يبقى انا برغم ان السرور أو الحزن مسألة قلبية إلا أنه ظهرت لي في الخارج حاجة نحن بنسميها نستطيع أن نعلق الحكم عليها حتى لو كان الأمر خفيا زي ما بنقول مان سره أن يتمثل رجل الوقيع فأهل البصر يقول لك, يقول لك إيه ده مثلاً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 وإذا لم يكن له سريرة يا راجل بقى أعماله بقى سيئة وظالم ومتعدي وبيأكل اموال الناس وبيرتشي ومش عارفينه الكلام ده فقد كفاك مساوئه كفايه الزنب اللي بيعمله لن يكون مخذولا أكثر من هذا خذل بالذنب فكذا كفاك مؤنات ريح دماغه ليه لأن السهم سياتيه إذا كان رجل ظالم ما تدعيش عليه علشان يلقى الله عز وجل بالمظلمة كاملة يوم القيامة يشيل على كتافه غيرك بقى من اللي ما بيصبروش على المظالم عمليه عليه للنهار تبيت عينك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم فإذا كان الرجل ده ظلم ألف ألفين تلات تلاف اعرف فيه تلات تلاف سهم رايحين له دعوات المظلومين رايحين له فانت ليح دماغك خلي بقى المظلمة بتاعتك عشان يتأخذ من حسناته اذا كان له حسنات او يأخذ من سيئاتك وقطع انت ليك سيئات يبقى هذا الرجل لما عصى الله تبارك وتعالى اضر نفسه ضررا لا يستطيع احد ان يوقع به ضررا اكثر من ايقاعه الضرر بنفسه ده كلام ابي حازم يبقى الرجل اذا كان له معية مع الله عز وجل ما تطلعش أنك أنت الضر لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب أعلمته أنني سأحاربه وانت عارف؟ بقى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا وأملي لهم إن كيدي متين إذا رجل مسنود ما تقربلوش لأنك أنت هتضر إذا كان الرجل بقى عاصي الله تبارك وتعالى يقى إذا كفاك مؤنته وكما قلت لا يستطيع أن يصل إلى هذه المرتبة إلا أهل البصر آه حنكتفي يعني إن شاء الله تعالى بهذا القدر من كلامي من شرحي كلام أبي حازم رحمه الله تبارك وتعالى ونتلقى بعض الاتصالات في اتصالات طيب ماشاءالله حميد بارك الله فيك نعم يا, سلام عليكم ورحمة الله سلام عليكم معكم سلام تبارك <تبخل> جد سفانتزخ أنا يعني أنا بحس إنها ببرس أمي نعم انا بحس ان انا ببرس لامي ولا ابي لكن انا بتكلم معاهم لا انا كل... انا مش سامع معلش القى صوتك مامتي وبابايا ها مامتي وبابايا اه انا بعملهم كويس ام لكن يعني ممكن اتكلم معاهم ب... يعني الاسلوب مش كويس قوي لكن هم عني عندي فهنا فاحنا كده يكون ربنا راض عني حتى لو يعني حتى انا اتعمد حتى انا تعيب معاهم الاسلوب مش كويس اه لكن هم رازين عني يعني هم انا كل مساله عليا امي ساده عندي اه ادي تراجع عني قولي اه اه كفاك كفاك طيب ماشي ماشي طيب نعم نعم السلام عليكم السلام عليكم ورحمه الله وعليكم السلام ورحمه الله نعم صح اي نعم اشهد الله اني احبك في الله حبك الله وانني عندما اراك اعلم ان الدنيا بخير لا لا لا نعم طيب آه في... آه عندي سؤالين بس حضرتك يا بالنسبة للف... للفراخ البيضاء الفراخ البيضاء افتل بعض العلماء بحرمتها بحرمة اكلها لانها طالف من من مخلوط العظم والدماء بالعلف آه. فقد افتل البعض بحرمة اكلها آه. والبعض الاخر قال لا فنحن في حيره نعم. طيب هك... السؤال التاني حضرتك ب... كنت قد سألت حضرتك قبل كده عن سجود الدلاوة في القرآن عندما يرفع الامام من من السجدة فبعض الأئمة لم يكبر فأخذ البعض عليه هذا فقال له ليس لك دليل على ذلك ليس له دليل على على جواز الرفع بدون تكبير فحضرتك قلت لي أن ما دام يسمع الناس بصوتي بصوت القراءه فلا حرج فردت صريق الآخر بأن هذا ليس أيضاً له علي ليس عليه دليل لأن الأصل في العبادات أن العبادة توقيفية فما الدليل على ذلك ف ف ممكن نعم فممكن أن أتكلمتها نعم صباح السلام عليكم وعليكم السلام عليكم الله جزاك الله عننا الإسلام والمسلمين خير الجزاك الله يحفظك بارك الله لنا فيكم يا رب الله يحفظك بعد حضرتك آه... آه... ابني خد شقة وصاحب البيت قال له الخلوه 35 ألف قال له منهم 20 ألف رايحة لك بيهم وحسب له من 35 15 بس اللي تحسب من فيرد بعد إذن حضرتك يعني العقار لصاحب البيت والعائد الشهري لصاحب البيت فبأي حق ياخد الأمال دي آه ياخد الخلوة يعني؟ طيب ماشي مم. طيب غيره نعم يعني السلام عليكم. حالكم السلام. السلام عليكم. شيخ الشيخ الشيخ. اي اتصدل. انا محببت الله يا شيخ. احبك الله. اه ليه عندك سألين يا شيخ؟ تصدل. السؤال الاول. انا عايز اعرف حكم التحدث بغير اللغة العربية في غير ضرورة. يعني باللغات باللغات الاجنبية يعني؟ بالضبط. في غير ضرورة يعني. دلغات المنتشر بين شباب الجامعة بالذات. ان هو نص كلام اللغة باللغة الانجليزية يعني. م. أنا أعرف الحكم تحدث بغير اللغة العربية في غير ضرورة والسؤال الثاني عايز أعرف حكم سمع الأناشيد والذات الأناشيد اللي طلع اليمين دول يعني الكلام بيأطيب وما فيش مثكرة في الأناشيد بس ال... السمع الأناشيد اللي, ال... اللي هي اللي هي اللي بسماعي سامية دي بالضبط <تصفيق> <تصفيق> طيب ماشي م. نعم أي نعم ماش نعم أية عليك. السلام عليكم السلام بعدين حاجه يا شيخ شيخ محمد حسين عقوب الجمعة اللي فاتت قال انت بتنتقد حد العبدة بيبقى موجود فيك بيقول ايه ان ما بتنتقد حد اه فاكيد العيب موجود فيك طب ازاي وانا بنتقد وما فيش يعني انا العيب ده مش منه فيه فازاي بقى موجود فيا والسؤال الثاني عن الفيزا كارد هي حرام ولا حلال نعم نعم طب هات خطفه نعم سلام عليكم فضله السلام عليكم الله وعليكم السلام الله وبركاته الشيخ أبو اسحق اي نعم الله يحفظك اقبل يعني عليك دم... عليك فوق دماغي الله يحفظك يا دكتور اه ابو اسامه والله كنت عاوز اسال حضرتك يعني على نعيم الطب وعاوزين نخصص لحضرتك حلقه على نعيم الطب يعني استاذنك يعني او عوزت او حضرتك هالي ورسول كان عايف من, من الخلفاء والسنين التي بعده لان في الحديث الذي قاله عليك و سنة الخلفاء والسنين المدينة من بعد فهالي عافو و شكرا لك مالك الله, الله فيك طيب احنا باقي يعني طيب نأخذ كمان تصال في عندك طيب يلا هالي وفادس دكتور السلام عليكم ألف سالم درجات. نعم. ألو خدتك دكتور؟ أنا مش دكتور. <تصفيق> نعم تفضل. خدتك الشيخ ابو طاحر الكبير الله يحفظك. يعني إذا كنا نضع الإسلام كله الخير. تفضل. <تصفيق> نعم تفضل. حضرتك صناعة الخبز. اه ما ليش أنا مش سامي عبد الحميد. صناعة الخبز. صناعة ايه الخبز. ها. ونروح به المقابر. اه الخبز اللي هما بياخدوه بيزوه روح المقابر بيه اه وأجود أنواع الفاكهة اه طيب ما لها دي بدو الروح بيها القبور مستخسرها في الاكل ايه ولا ايه لا بيسموها رحمة يعني للميت اه بيسموها رحمة للميت اه رحمة للميت اه, آه, آه وبعدين بتاخدها الأطفال الصغيرة تاكل منها والباقي يرموه في الأرض اه معلش اللعجة صعيدة شوية يعني ماشي يا سيدي احنا بيحب الصعيدة اه ماشي طيب ماشي. بارك الله فيك. بس عدتك الأطفال منها جزء والجزء الباقي بيترمي. طيب ماشي. والباقي ودي وبنصرف, عليها فلوس وبنصرف عليها طيب فهمت. خلاص عبد طيب أه... ايه يعني الأسئلة دي. يعني كفي. الأخت اللي هي بتقول انها ترفع صوتها على والديها وهي بتقول أن دايما تسترضي يعني أبويها الأب والأم والكلام ده. وينهم بيقولولها إن إحنا رضيين. ماش الحالة يعني حنا عايزين نقول لازم الأبناء يعرفوا حاجة مهمة إن الأب والأم بسبب المحب محبة الطبع للأولاد ممكن يبقى متألم من فعل الولد ولا يظهر له أو عارف إن الولد حساس شوية ولو هو لام الولد. والكلام ده ممكن الوالد يدخل في اكتئاب ولا يدخل في حالة نفسية ولا الكلام ده. فيقوم يقول له انت راضي عني يقول له ايوة يا ابن راضي عنك مع ان الوالد ايه متألم فانا يعني مش عايز اقول لل... لل... للسائلة ان لا الرضا ده ملوش معنى لا الرضا له معنى لانت اليك الظاهر لا سيما اذا كنت بتسترضي وعادة مش هتسترضي اذا كان باين عليك انك انت ندمان على انك انت رفعت صوتك على والديك لكن يعني الحسن البصري رحمه الله له كلمة حقيقة يقول يا ابن آدم ترك الذنب أهون من طلب التوبة ترك الذنب أهون من طلب التوبة لأن الإنسان يذنب قد لا يتوب أو لا يتاب عليه ولا يسدد لتوبه ما تقفل من منبع سلك يعني ما تعملش الزنبة من أصله وبعدين تبتدي تدور على زي زي ما بنقول كده الوقاية وخير من العلاج أنا ما رش عرض نفسي لي الأمراض وبعدين ألتمس الطب لا أنت لما تلقي نفسك من الأمراض ويبقى أفضل ما تلتمس الطب لاحتمال ألا تجد طبا المرض بتاعك الأطباء إما ما يعرفوش الشخصوه أو إن الأدوية ما جبش التي جسمك ما يتحملش أو ما يستجبش لهذه الأدوية يعني إيه يبقى يبقى أنت بترفعي صوتك على والديك في لح في حال الغضب لا لازم تأديبه نفسك ب بالقرآن والسنة قال الله عز وجل ولا تقل لهما أوف مجرد التأفف فقط لا يجوز للولد أن يقول أف فضلا عن أن يحد النظر إليه بالرأله كده يهدده يعني أو إن هو يرفع يده فضلا عن إنه بقى يديله ألمين ولا فضلا عن إنه في 16 كيس ده يعني لا أف بس مجرد أف لا يحل لا يحل للابن أن يقول لأبويه أوف أبدا حق الأب وحق الأم لا يستطيع الولد أن يؤدي إلا في حالة واحدة قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيعتقه للحال الوحيدة اللي الابن يقدر يقول لابوه يابا يا أنا, انا وانت راس براس مالكش فضل علي ولا يحزنون احنا كده بقينا اصحاب يا عم الحاج زي ما ايه الشباب بيقولوا لاباتهم كده ويا عم الحاج دي برضه برضه فيها ازاي ادب ها؟ لان الاب يحب يسمع لفظه الـ الـ الـ الـ الـ الـ الابوه من الولد لما يقولوا يا ابي او حتى قالوا يا بابا ولا قالوا يا ابتي أو يابا أي حاجة من الحاجات اللي تدل على انتماء الولد لأبيه لا بقاش عمل الحج وعمل حج ويطلع من دول يعمل حج والكلام ليه اللي ممكن الإنسان بيراه بنفسه أو ممكن يكون بعض الناس بيعملوه فأنا حيث يعني حق الأم حق الأب عظيم جدا على الولد بكل أسف أحيانا بعض قصار النظر لا ينتبهون إلى هذا إلا بعد وفاة الأب أو بعد وفاة الأم ما يعرفش يجيب المساله دي لما يلاقي بقى العقوق من الأولاد يوم يتذكر إيه اللي عمله في ابيه وامه فأنا عايز أقول للأخت دي إذا كان يعني التزامك التزام حقيقي يبقى لابد أن تنصاعي لنصوص الكتاب السنة والقرآن إذا ما أدبش المسلم والسنة إذا ما أدبتش المسلم يبقى لا يوجد أحد أبدا يؤدبه فربنا يهديكي ويعني يرضي عنك والديك السؤال الثاني بالنسبة للدجاج الأبيل فراخ البيضة بقى بعض الناس بيقولك أنها حرام ليه علشان العلف العلف يقولك ده داخل فيه الدم مثلا والدم نجس احنا عايزين يكوننا نقول شوال العلف ده كله لما انت تيجي تشوف مكوناته هتلاقيه عبارة عن دورة صفرة وعبارة عن فول صويا أو مسحوق سمك ومسحوق العظم بتاع الفراخ اللي هو يعني مطحون وسعد بعض الناس يجيب الفراخ الميتة اللي بتموت في المزارع والكلام ده ويدخلها محمصة ويطحنها يخليها بودرة خلاص ويجيب الدم ويطحن ويخليه الكلام طبعا الميتة نجسة والدم نجس لكن نسبة الميتة لما بتطحن وتبقى بودرة ونسبة الدم بالنسبة للشوال الكبير لا يشكل نسبة مذكورة يعني ممكن يشكل نسبة 3% بالمية, 5% خمسة بالكثير خالص وطبعاً كلا هذه المعلومات أنا استقيتها من أهل التخصص في هذا المجال فهيبقى نسبة بقى حتى لو 10% ولا حاجة نسبة 90% بالمئة عبارة عن ذرة سفرة وعبارة عن فوضوية فيبقى الغالب على العلف الغالب عليه السلامة والغالب عليه الطهارة ولو افترضنا إن الفرخ هذه أكلت شيء زي العازرة أو أكل أشياء من النجاسات والكلام ده بتبقى جلالة. يكفي إنك أنت تخذها ثلاثة أيام زي ما يقول الفقهاء إنك أنت أخذت أيام تحبسها تأكلها أكل كويس والكلام ده بيتغير دمها وتاكلها ما فيش مشكلة. وحتى لو افترضنا جدلا إن هي أكلة النجاسة وأنت دبحتها على طول لا يكون لا يقال حرام لا يقال فيها حرام. فكيف والأمر بخلاف ذلك؟ عشان كده يعني ما فيش إطلاقاً حرج في أكل الفراخ البيضة ولا شيء من هذا. فضلا عن برضو البيضة لان من الاشياء الغريبة اللي انا برضو سمعتها يقول لك البيضة بتاعتها نجس زيها طالما ان هي لا يجوز انك انت تتاكلها يبقى ايه لا يجوز انك انت تاكل البيضة بتاعتها وكده فا يعني الله مستهل برضو الام اللي هي بتقول انه يعني ابنها اشترش او دافع 35 الف خلو وخد منهم 25 الف جماهير العلماء على حرمة اخذ الخلو جهير العلماء على حرمة أخذ الخلو يعني هذا الرجل اللي هو أخذ الخمسة وعشرين ألف دول خلو رجلي باتخال الله تبارك وتعالى ولا يأخذ من أموال الناس شيئا إلا بإذنه. نعم. إلا بإذنهم يعني. قال آخر بيسأل حكم التحدث ب يعني غير اللغة العربية. العلماء يقولون التحدث بغير العربية لغير ضرورة نفاق أو مدعات للنفاق. وطبعا ده بكل اسف من مظاهر الهزيمة من مظاهر الهزيمة تجد اننا حتى ملابس الاولاد كلها على صدر الولد كلمة بالانجليزي على ظاهره كلمة بالانجليزي انا, أنا, أنا متعجب الحقيقه ودي طبعا بكل اسف من طباع الامم المهزومة ان تقلد الامم المنتصر. حتى صار الحرف الانجليزي الحرف باللغة الانجليزيه او باللغات الأجنبية يعني صار حرفا مقدسا حرف كده له هيبة وله احترام أنا بتكلم في وادي عشان ما فيش حد يقول يعني من نتعلمش لغات مش نتعلم ومن تعلم لغة قوم الأمين شرام أنا ما بتكلمش في الحدوتة دي ولا في ضرورة اللغة اهميه اللغة أنا بتكلم الآن في رجل يتكلم يتكلم كلام عادي مع راجل عادي برضو كلهم عرب في بعض ونص كلامه بالانجليزي ويعمل كلمة عربي يهنق يعني كلمة عربي نصها عربي ونص التاني انجليز هذا كله كله لا يدل على الاعتزاز بلغه اللغه العربيه اللي هي لغه القران حتى المحلات نفسها محلات نفسها هتبص لك يكتب بالعربي بالعربي الترجمه الحرفيه للكلمه الانجليزيه اللي حطيتها يعني يكتب شوز هيحصل لك ايه يعني لو كتبت احذيه جزم اي حاجه بس ما تكتبليش شوز مثلا الناس بقى دارج عنده كلمه سوبر ماركت طب ما تقول يا اخي بقاله قول سوق لك انزل السوبر ماركت تعال بالسوبر ماركت بقت سهله جدا انك انت تقول هذا الكلام ويكتب سوبر ماركت لو لو حد يعني انا مره في في في دوله من دول الدول العربيه اللي كنت بزورها لقيت واحد دعانا للاكل يعني فدخلنا مطعم على باب المطعم كده المطعم اسمه ويلكم مرحبا يعني فكاتب ويلكم بالعربي أنا قريتها ويلكم قلت ويلكم ده هنطفع الدم هنا في المطعم ده أكيد بقى الأرموط اللي في البتاع ده أكيد بيشيل فلان كان مطعم سامك أنا, أنا حتى ويلكم كاتبها لي ويلكم برضو ده يطلع إيه بقى ممكن أنا سميه إيه ده فهو الكلام والحقيقة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في كتاب اقتضاء الصلاة المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم عقد فصلا نفيسا في هذا, في هذا الأمر أنا عايز يعني أي حد من المحبين يطالع هذا الفصل التحدث بغير العربية لغير ضرورة نفاق السلف كان يقولون ذلك او هو باب أو سكة يعني النفاق أو على الاقل ضعف الإيمان في القلب لكن إذا كان الناس بيتكلموا بمصطلحات علمية زي الأطباء مثلا وإن نتمنى أن يعرب الطب نتمنة أن يعاضغ الطب لكن ال... ال بيستخدموا المصطلحات الأجنبية أو يتكلم بالكلام بال... ده هذا لا بأس به إذا يعني إيه كانت هذه لغة التخاطب، لكن إحنا بنتكلم على اللغة العادية واحد ب... ب... ب... بيتكلم مع ابنه، بيتكلم مع أخيه، بيتكلم مع رجل الكلام ده ليه دخل كلمة إنجليزي، كلمة فرنساوي، كلمة أتلياني، إسباني، أي حاجة من دي ليه يعمل حاجة زي كده؟ عشان كده إحنا يعني بندعو المسلمين إلى الاعتزازي. بدينهم والاعتزاز بلغتهم ولعل يعني فرج الله عز وجل ونصب الله عز وجل يكون قريبا يعني كلما التزمنا أمر الله وتعالى وغيرنا ما بأنفسنا من المخالفات غير الله عز وجل ما في بلادنا من المصائب والكوارث نعم طبعا يعني حكم الأناشيد والكلام ده طبعا الشعر كلام حسنوه حسن وقبيح وقبيح يعني إذا كان الإنسان بينشد شيئا من الشعر الجميل بصوت جميل يشبه الحداء وهذا الكلام غير مصحوب بأي آلة من آلات الموسيقى ولا مصحوب بمؤثرات الكمبيوتر الآن لأن الهاردة يقول لك نعملها ببؤنا يدخل على الكمبيوتر بحيث أن يلتبس على المر دي موسيقى ولا مش موسيقى يعني المقال في النهاية واحد المقال في النهاية صار واحدا إذا كان الرجل بيقول كلام ليس معه لا مؤثرة كمبيوتر ولا هذه الأشياء وفضلا عن يكون معه موسيقى أو أوتار أو يعني آلات يبقى هذا جائز إذا كان الكلام صحيحا وليس فيه مخالفة تمام لكن أنا مش عايز يعني برضو يبقى دايدا في ناس بقى عاملين فرق وعملين أنشيد وبتاعه وشغلين نفسهم في الوقت الذي ضيعوا فيه القرآن تلاقي الولد حافظ ديوان قد كده هو من الأغاني والبتاع دا والكلام ده ومش عارف يقرى قرآن طبعا هذا من الخزلان يعني. لكن النسان إذا فعلها بينه وبين نفسه زي الحداء أو مجب الحداء فهذا شيء لا بأس به الأخت اللي بتقول إن الشيخ محمد عقوب أبو العلاء حفظه الله سبحانه وتعالى بيقول يعني إذا انت قط أحدا فاعلم أن العيب فيك لا الشيخ يعني مقصود الشيخ بما أعلمه عنه يعني أنت مشتمل على عيب فإذا كنت أنت بتعيره بعيب فبص العيب نفسك يعني أنت لو اشتغلت العيب نفسك مش هتبص العيب لإيه بالعيب ده يرى أحدكم القذاة في عين أخيه ثم يدعو الجذع في عين نفسه يعني عينه فيها ناخل أد كده ومش شايفه وشايف القذاة الحصواية البسيطة جدا جدا اللي موجودة في عين الآخرين يعني يبصر عين عيب الآخرين وإن كان قليلا جدا جدا ولا يبصر عيب نفسه وإن كان شيئا عظيما يسد عين الشمس فمش لازم يعني مش لازم يكون نفس العيب فيك مش لازم يكون نفسي نعيد فيك لا أنت مشتمل وعن عايبين آخر فاشتغل بعيني بعيبي نفسك أخيراً يعني معلش فيه أسئلة طبعا أنا بفوتها الحقيقة لأنه خلاص الوقت فاضل بتاع 3 دقايق ولعل إن شاء الله يعني أجاوب على الأسئلات دي في المرة القادمة إن شاء الله تعالى أخيراً يعني صاحبنا الصعيد اللي هو بقول أنا مستعيد وأنا بحب الصعيدة بيقول يعني على الأورس والحاجات اللي الناس بيأخذوها على المقابر وأجود أنواع الفاكهة طبعا أنا فهمت أجد أنواع الفاكهة المستخصرها في الجماعة لهذه كلها لكن هو طبعا يعني بان له بان لي من خلال كلامه أنه إيه بيرمل, إيه؟ بيرمل فاكهة من كترها أو كده فبيقول لك أن دي رحمة على الميت أي ده ممكن يبقى نوع من أنواع الصدقة يعني, يعني هو إذا يعني صنع خبزا أو صنع شيء من الفاكهة وأطعم الفقراء أو أطعم المساكين بس مش لازم يكون الكلام ده عند المخبرة زي ما احنا شفنا زمان يعني العادة دي يعني بطلت في بلادنا واضن انها بطلت في بلاد كثيرة ولكنها في الغالب ستبقى في البلاد العتيقة اللي هي متمسكة بالعادات والتقاليد لازم ياخدوا الفكهة ياخدوا الوراس ياخدوا المشعر البتاع ده ويروح عند المقابل ووزعوا على مين على الاولاد لا الصدقة إذا كنت تريد أن تفعل صدقاتاً أو أنك انت تتصدق عن الميت لا بأس أن تصدق بأشياء مثل هذا ولكن تحرى أهل الفقري وأهل المسكنة ولا تذهب بها إلى المقابر لأن اللي بيأخذوا الكلام ده المقابر إلى أولاد صغيرين أولاد صغيرين اللي هم بيروحوا عارفين بيقولوا بيوزع رحمة ألف رحمة ونور على الميت فبوزع رحمه وكذا على الميت فايقوم العيل ياخدوا الكلام ده ياكلوه والعيل بيكونوا شبعانين في الغالب فممكن يقطن اطمه من الارثه ويرميها ياخد مثلا من صباع الموز اطمه ويرميه بتاع الكلام ده اللي هو الكلام اللي انا استشعرته من كلام السائل لا يعني ضع الصدقة في المكان الذي يعني تتمنى فيه لو دعا هذا المتصدق عليه للميت أن يستجيب الله تبارك وتعالى دعائه والله تبارك وتعالى اسال ان يجعل ما سمعناه وما قلناه زادا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 فلا ينبغي لك ايتها البنت الفاضلة ان يكون لك خيار مع حكم الله وحكم رسوله قولوا سمعنا واطعنا حتى لو من تشطي المسألة لذلك الكتاب لا ريب فيه لمن يرب هدى للمتقين <تصفيق> لله ذا الله عز وجل لنا جميعا ان يرزقنا الادب مع رسول الله ومع سيره رسول الله صلى الله عليه وسلم